م و س و ذ ب ا ل ل ه م ن ا ل ش ي ط ا ن للعلوم الاسلاميه س أ ر ي ك م آياتي فلا ت س ت ع و ن ويقولون ع ه النابلسي كنتم ل و ي ع ل و م الاسلاميه ذ ي ن ك ف ل م و س ت ط ي ع و ن ر د ه النابلسي و ا هم ر و ل ل ع ل و ح ا ق ب ا ل ذ ي ن س خ و ا م ن ه م ما أكان م ن الرحمن بل هم ع ن ذكر ر ب ه النابلسي ه ل ت م ن ع من د و ن ه ا ل ا ي س ت ط ي ع و ن ل ا ه م مما ي ح و ن I'm sorry. فلا ل ت ظ م و س و إ ن ك ا ن ث ق ا ل حبة م ن ا ب ل ت ي للعلوم الاسلاميه